اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد إلهي سحاب ليتو بتاو في ذنو وي فايدنا كا في ذنب العظيم من نبينا طه المختار حي الهدي بأجمل ذكرى Be you there I